Book 2. 24. Arbaun Waichrūn. Arbawachrūn. Susitarimas. Elmewaid. Elmewaid. Ar tu nespėjai pavėlavai autobusą? Hel kad feą kalboslyau elhaffyą?hel kad fete kalbos aš laukiau tevėspussevelandos lakadin valandos. kely taunissfaąą La kad antantavartak nusfusąą telefono لا يوجد معك هاتف جوال؟ كيتا كن دقيقا في المرة القادمة كن دقيقا في المره القادمه. كيتا كارتا واجيوك خذ سياره اجره في المرة القادمة خذ سياره اجره في المره القادمه. Kita karta pasimk lietsargį. Hudmaka ma'aka midallat matar fil marrat alqadima. Khudh matar fil marrat Rytoj aš laisvas, laisva. Radan 'indi 'utla. Gada Gal susitikime rytoj? Helsa Naltakai Radan. Helsa Naltakai Radan. Gaila, bet rytoj negalėsiu. Jūsifūnį, radan, lei ju nesibūnį. Jūsifūnį, radan, lei ju nesibūnį. Ar šį savaitgalį jau ką nors esi numatęs, numačiusi daryti?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 أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع هل هل نقوم بنزهه هل نقوم بنزهه هل نواجهكم ببرطبلديمو هل نسافر إلى الشاطئ هل نسافر إلى الشاطئ هل važiuokime إلى الجبال؟ Ar nusaferu į įlįjbal? Ar nusafer į įlįjbal? Aš užėisiu taves į birą. Saa'khuduka min al-maktab. Saa'khuduka min سأأخذك من المنزل. أشتبب بسيطيك سبريوتبوسو ستوتاليس. سأأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.